فَن كانَ يَررجون ق أَ اللهَّه فَإِ جَدَ اللههن وَهُوَ السَّمعُ العنم وَمَ جَهَدَ فَإِ ماَا يُجهِدُ لِ نَفسِح إِ الله لَنّ لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنا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 الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة ماسك عذاب الله ولئن جاء نصر ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين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 مع أسقالهم وَلَا يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم فَانُوا وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَجَيْنَا هُوَ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِذْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ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 فَيُبَدِّئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُعْشِئُ النَّشَأَةَ الآخرة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 من جون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من اصرين، فأمن له نوط، وقال إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا لَهُ إسْحَاقَ ويعمل وَبَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافلين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم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 فتتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم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 أَنَّا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إِنَّ في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات وَالْأَرْضِ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءكم العذاب وليسروا بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب ومن تحت أرض ويقول ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتكم صلق السماوات والأرض وسخر الشفس والخمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسص الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَلْأَكْفَرُهُمْ لَا يعقلون وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتِ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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطن يؤمنون وبنعمة الله يكفرون